أفَنَظْرِبُ عَلَيْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحًا أَكُونُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنَ النَّبِيِّ فِي الْأَوْلَىٰ وَمَا يَأْتِيهِمْ النَّبِيُّ إلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُ بطشا ومضى مثل الاولين ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ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 وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق, حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم وقالوا هذا سحرو وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهٌم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم, قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات اللي يتخذ بعضهم بعض سخرياً ورحمة ربك خير مما يجمعون ولو أن يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا, لجعلنا لمن يكفر بر لبيوتهم سخفا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 أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي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 فلولا القي عليه اسوره من ذهب او جاء معه, أو جاء معه الملائكه مقترنين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 وإنه لعلم الساعة فلا تمترون بها والتابعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة, بالحكمة ولأبين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 هل ينظرون الا الساعه أن تأتيهم, بغتة ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الأَخِلَّ أُوَيُومَ إِذِ الْبَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَلْتُمْ تَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يقاف عليهم بصحف من ذهب وأكوان. وفيها ما تشتهي الأفوس وتلذ الأعيون وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورستموها, أورستموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون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 سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون ويلعبوا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 ما ويعوده علم الساعه واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق, إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان من خلقهم ليقولن الله